تراث وتاريخ اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بَلْنَصْرَآءُ الْمُسْتَقِيمِ شَرَآءُ الَّذِينَ أَنَّتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَرْضُو بْعَلَيْهِمْ وَالْمَضْوَى يوم ترونها تذهل كل مرضعتها عما أرضعت وترى كل ذات حمل حلها وترى الناس سكارا رناهم بسكارا ولكن عذاب الرعي شديد ومن الناس حين يجارب الله بغير علمه ويبتدع كل شيطان ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونبر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم بفلاً لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنسلنا عليها لما أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بريج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء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 تني قلدا على وجهه خسرتني الدنيا الآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من عدو الله ما لا ضهه وما لا ينزع ذلك هو الضلال البعيد يدعو من ضهه أقرب من نفع لم يزل نولا ولم عشير إن الله والأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمتد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكيل ما يظين وكذلك أنزلناه إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ذِرَى تَفَرُّقُ <تصفيق> بِعَفْلٍ فِي أَدْنِ مِنَ النَّارِ لُصَبُ مِنْ خُبْرِ أُسِيِّ الْحَمِيمِ يُصْحَرُ فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُرُودِ وَلَمْ نَقَامِعُ مِنْ حَمِيدٍ وَلَمْ نَقَامِعُ ولون فيها من أسابر من ذهب ولغلؤا ولباسهم فيها حريق وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراف الحميد إن الذين كفروا ونصدون عن سبيل جعلنا من سبب يبروس من الله على ما رزق من دنيا الأنعام فإلىكم إله واحد ملأه أسموه ومشي المقبتين اللذين إذا لبى الله وجهت قلوبهم والصالحين على ما أصالتهم والمدين الصلاة ومن رزقنا قل قد أجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صلاة منها منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأضعنوا البالس الفكير فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأضعنوا الطالع والمحتر كذلك سفرناها لكم لعلكم تشترون لن ينال الله لهمها ولا دلاغها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سفرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع وَمَسَامِعُهُمْ مُنْكَرٌ فِي أَسْمَاءٍ كَثِيرَةٍ وَلَنُصِرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ وَلِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ السَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلَا يَعْصُونَ فَإِن تَدْيُونَ كَمَا قَدْ جَذَبَ اسْقَطَ لَهُمْ قَوْمٌ مُحِينٌ عَلَى الْوَدَنُدَ وَقَوْمُ إِدْرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَقَوْمُ مُوسَى بَلِئْتُرِ الْفَاعِلِينَ نَمَا هَكُمُ فَكَيْفَ كَانَ مَكِيرُ فَبَعِثَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَأَنِيَ ظَالِمِيَ عَلَاهُ شِئَا معقالتهم وقصر المشيدة أَدَرَمْ يَسِيرُونَ أَرْضًا تَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَدَرَمْ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ أَبْصَارًا وَلَكِنْ تَعْمَلُ قُلُوبٌ الَّتِي فِي الصُّورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُغْلِمَ اللَّهُ وَعْدًا وَإِنَّ يَوْمَ النَّهْرِ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ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 أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألبى الشيطان في أمنيته فينسه الله ما يوقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يوقي الشيطان فهنة للنبي في قروبهم والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا علم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتربت له قلوبهم وإن الله لها للذين آمنوا إلى صراب مستقيم ولا يسال الذين كفروا تأتيهم الساعة بعثة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يوم الدين لله. الملك يوم الدين لله يحكم بينهم. فالذين أنموا عمل صالحته جنة نعيم. والذين كفروا وكذبوا بأياتنا فأولئك هم عذاب مهين. وَلَنَبيْنَاهَجَرُوا فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ أُمِيتُوا يَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيَدْخِلَنَّهُمُ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا بِجَهِهِ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ عليه لنرسو أن الله إن الله لعب رفور ذلك بأن الله يولد الليل في النار ويولد النهار في الليل وأن الله سبيع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والبلك تجريه البحر لأمره وينسق السماء أن على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لروف رحيم فهو الذي أحياكم ثم يبيتكم I'm gonna يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنظُرُوا إِلَى آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُونَهَا الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْ يَكُونُونَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آيَاتِنَا قُلْ أَفَغُنْتُمْ بِدَلِيلٍ مِنْ ذَلِكُمْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُمُوا ذُبَابًا وَلَوْ يَجْسَمْعُوا لَهِ وَإِنْ يَسْلُهُ الذُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْخِذُهُ مِنْ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالَّقُلُوبِ وَمَا قَدْرُوا مَا حَقَّ <تصفيق> قَدْرِهِ إِنَّ وَذَٰلِكَ مِنْ لَدُنْ اللَّهِ حَضَرَ النَّبِيِّينَ وَهُوَ الْجَبَّارُ وَمَا جَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ فَرِيضٍ إِلَّا سَابِقٌ بِإِبْرَاهِيمَ ۚ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ فأطعموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وملائكته بل يعمل الأول من يعم النصير قد أفلح المؤمنون الذين لهم في صلاتهم خشوعون والذين لهم على الأرض عرضون والذين لهم الزكاة باعرون والذين لهم الغناء خاف تبارك الله أحسن الخالدين ثم إنهم بعد ذلك. I don't آمَنَ مِنَ فإذا جاء Aku يسفح النابين فأخذته من بالحق فجعلناه مفاء فبعدا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنجلنا من بعده قرون الآخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا فتغطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فيكون فذهبوا في غمرتهم حتى نحين أيحسبون أن فقروا لأن جاءهم ما لم يأتي آماءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لمنفرون أم يقولون لي جنة فلجاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم وارضون أم تسألهم أرجا فقرى ربك خير وهو خير الواسعين فإنك لتبعوهم إلى صرافهم مستفيد فإن الذين لا يؤمنون للآخرة عن الصراف لناكبون ولو وحيناهم وكشفنا آمين في ضغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا بربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بالا ذا عذاب شبيل إذا من فيه مبلسون وهو الذي أنجع لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشعرون وهو الذي ذراكم وندعو إليه ونشروا يوم جُمُعَةٍ شَهِينٍ وَهُوَ يُجِيلُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ ظَالِمُونَ سَيَغْدُو مِنَ اللَّيْلِ كَأَنَّ النَّهَارَ مُسْفَرٌ بَلْ أَفْلَحَ مَنِ الْحَمْدِ وَإِنَّهُ لَكَاذِبُونَ بَطَّلَ اللَّهُ مَنْ وَلِيٌّ وَمَا كَانَ مَعْبُودٌ إِلَّا إِذَنْ لَهَلُمُّ يُرَى بِلاَ خَلْقٍ وَلاَ عَطَاءٍ سبحان الله يا تلفهون النار، تلفهون النار، وهم فيها كارون. وَلَنْ خَفَتْ مَآزِنُهُ فَهُؤلَاءَ إِلَّا الَّذينَ قَسَوْا أَنفسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ قَالِونَ تَلْفَهُونَهُنَّ وَهُمْ فِيهَا كَالِهُنَّ أَلَمْ تكن إِلَيْنَا آيَاتُ عليكم بِالْبَيِّنَاتِ بها تكذبون قالوا ربنا فَإِنَّ علينا مُعَذِّبٌ وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا فإن بِآيَاتِ رَبِّهِ فَضَلَّ عَنْ سَبِيلٍ إِنَّ لَا مِسَابُهُ عَنْدَ رَبِّهِ Semoga Allah memimpin dan memudahkan. Allah.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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العباد أن تشهد أربع شمادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضر الله عليها إن كان من الصادقين ولولا قضوا الله عليكم ورحمكم وأن الله تواه الحكيم ان الذين جاءوا بالخيره منكم فلا تحسبوا شرا لهم بل هو خير لكم بيقول الذين منهم اكتسى من الحكم والذين تعلموا اكل رهوم لهم عذاب النار لولا ان سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بان حسين خيرا وقالوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكالبون ولولا قضوا الله عليكم رحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عباب عظيم إذ تلقونه بأنسنتهم وتقولون بأفواه ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيلا ونوعى عند الله عظيم ولولا إذا سيعطموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهتان عظيم يعدكم الله أن تعودوا لنفه أبدا إن وَمَا يَهْدِي إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ الْآيَاتُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَانْتَهَوْا فَشِيَعَ الْفَاسِقَةُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُم عذاب ولا تتبعوا هوا الشيطان ومن يتبع هوا الشيطان فإنه يموه في ضلال يوم تشهد عليهم أن سندهم وعيهم وأثرهم بما كانوا يعملون، يوم إليه وفيهم الله مدينا للحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثة للخبثين والخبث جل والخبثون للخبثات. القبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك تضرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ديون الذين آمنوا لا تدخوا بيوتا غيرا حتى تستألسوا وتسلموا على أهلها ذلكم فيقول لكم لعلكم تذكرون فإن لم تفدوا فيها أحدا فلا تذرلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليك ليس عليكم دماء أن تذكروا بذوتا غير مسئولة فيها نتاع لكم فالله يعلم ما تبلون وما تبتمون قل للمؤمنين يغضوا من أدصارهم ويحفروا خروجهم ذلك أسكى لهم إِنَّ اللَّهَ غَادِرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتُ يَرْضُضْنَ مِمَّا أُحْصِرَ بِأَجْسَادِهِنَّ وَلَا يُخْرِجْنَ نُجُومَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِأُزْوَاجِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة لأنها كوكب ذري من قلوب شجرة مباركة زيكونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يريب ولو لم تمسسنا السمنار نور معلال اللَّهُ يُورِي مَن يَشَاءُ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي مَوْتِ أَبِنَا اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَالْكَرَمِ اسْمُهُ يُذْكَرُ لَهُ بِهَا فِي الْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تلقى ليتفيه الله أحسن ما عمله ويسيده من طبله والله يحزه من يشاء بغير حساب والذين كبروا أعمالهم كسروا بالمبعيات ليحسبهم الظمآن حتى حتى إذا جاءه لم يخده شيئا ووجد الله عنده فوفاه والله سريع المسال حوك برمات في بحر المكي يرشاه مرج من فوقه مرج من فوقه سحاب برمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يزعر الله له نورا فما له من الله عليم بنا يقالون ولله يرك السماوة والأرض وإلى الله عن المصير ألم ترى أن الله يسجي سهادا ثم يؤلق بينه ثم يجعله كما فترى الوجه فيخرج من خلاله وينسل من السماء من جبال فيها من برد شاء ويصرقه عن من يشاء يكاد سنى ضربه يذهب بالأبصار من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا نعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه نفعين أبي قلوبهم مرض أم ارتادوا أم يخافون أن يحيدون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 ما تصنموا بالله جهداني ما لمن موتهم لا يخرجون قل لا توسموا طاعة النار رب ان الله ظليم بما تعملون قل اضيع الله اضيعه رسولنا ان تولوا فانما علينا هم الى وَإِنَّمَا الْمُطْفِعُونَ مُتَهَدُونَ وَمَا عَلَى الْقَسُولِ إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَغْمُو عَابِدُ الْمُصَالِحَاتِ لَيَسْتَمْنِفَنَّ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَغْلَبَ الْمَرِينُ قَبْلَهُ وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ مَنِ ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُرُونَ إِلَيْنَا لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَنْ كُنَّا بَعْدَمَا مَاتَ هَؤُلَاءُكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قوم ثمون لا تحسد من الذين كرموا معجزين في الارض ومقامهم نهار ولبس المصير يا ايها الذين امنوا يستاذن قبل الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبنوا الحرم من قبل ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون فيا ظهير وَمَن يَعْمَلْ فَاعْمَلْ لَهُ مَا يَشَاءُ فَلَن تَعْمُرُوا تِلْكَ لَكُم لَنَسَأَلَنَّكُمْ وَلَا عَلَيْنَا جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ أَوْلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ رَّحْمَٰنُ كَمَيْنُ اللَّهُ لَهُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ وَمَن لَّيَسْتَأْذِنُكَ فَمَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُغْنِي اللَّهُ لِمَن يَأْشَاءُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَاعِدُونَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا يَرْجُونَ لِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ إِذَا طَهُرْنَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكُنَّ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 أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت, أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناكم أن تأخذوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم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 إن الذين يستأذنونك أولاك من الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض جنه فأذن لمن نشئت منهم واستغفر لهم الله إن الله ربور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا أَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَادٍ أن, أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ أَلَمْ يَحْلِلِ النَّبِيُّ لَكُمْ فِي الْكُبَرِ مَا كَسَبْتُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مِنْ حُرُمَاتِهِ مَا دَخَلْتُمْ بِهِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذٍ إِنَّ نعم آمين والله بكل شيء نعيم